فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذابئ بئس بما كانوا يفسقون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 ان ربك لسريع اللقاب وانه لغفور رحيم وقد طعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناه بالحسنات و سياتئلعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الابن ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذ